وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية إذا انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بقيت لنا هجرة مستمرة إلى يوم القيامة هذه الهجرة تمر بمراحل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الهجرة هي هجر ما نهى الله عنه وهذه المراحل أربعة أولها هجرة المعاني الفاسدة ثانيها هج هجرة الأشخاص الطالحة ثالثها هجرة الأماكن الفاسدة رابعها وهي هجرة الأوطان وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة حين استعصى قيام الدين في مكة فأقامه في المدينة المرحلة الأولى وهي هجر المعاني الفاسدة هي هجرة من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد ومن البدع إلى فعل السنن هجرة من المعاصي إلى فعل الطاعات هجرة من الظلمات إلى النور هجرة من الغفلة إلى ذكر الله تعالى هجرة من موات القلب وعمل بصيرة إلى حياة القلب ونور البصيرة هذه هي الهجرة في معناها الأول هي أن يهجر المسلم ما نهى الله عنه هجرة المعاني الفاسدة ثانيها هجرة الأشخاص الطالحة وهو ما أخبر الله تعالى عنه بقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقوله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقوله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حتى قيل في بعض الأمثال قل لي من صاحبك أقول لك من أنت فوجب على من تاب إلى الله عز وجل من تمام توبته أن يهجر قرناء السوء وإلا أعان عليه الشيطان حتى يعود إلى ما كان عليه من المعاصي والعياذ بالله وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء الذين منعوه من كلمة لو قالها لشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخل النار قال يا عم كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل يوم القيامة قلها لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال به قرناء السوء وشياطين الإنس حوله حتى قال بل على ملة عبد المطلب وهو الذي قال قبل ذلك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أقربها عينك ولكنه لم يفعل لم يقربها عين الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينج أيضا بنفسه فالهجرة الثانية هي هجر الأشخاص الطالحين حتى تتم للعبد توبته وتصح توبته إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجد معينا منهم على طريق السوق ثالث المراحل هجر الأماكن, الفاسدة. هجر الأماكن الفاسدة ويدل على ذلك قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها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 لا يتواجد على طاولة يتناول عليها الخمر إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رفع إليه أناس يشربون الخمر ومعهم رجل صائم فقالوا يا أمير المؤمنين هذا رجل صائم قال ابدأوا به في الجلد قالوا يا أمير المؤمنين إنه صائم فلما نجلده قال ألم يسمع قول الله تعالى فلا تقعدوا معهم ألم يسمع قول الله تعالى إنكم إذن مثلهم إنه لم يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى المرحلة الرابعة هي هجر الأوطان إذا لم يستطع المسلم أن يقيم دينه في وطن وجب عليه أن يلجأ إلى وطن آخر يا عبادي إن أرض واسعة فإياي فعبدون ولقد كانت لكل نبي هجرة فهذه سلة الله تعالى في أنبيائه ورسله إن ورق بن نوفل قالها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومه يا ليتني أكون شابا قويا فتيا معنى جزعا يعني شاب فتيا قويا إزي يخرجك قومه قال أوا مخرجيهم قال إنه لم يبع سنبيه بمثل ما بعست به إلا أوزي يعني من ضمن الإذآن يهاجر فكانت هذه استقراء من ورخ ابن نوفل لأنه كان يطالع أحوال الأنبياء قبل ذلك خليل الرحمن عليه السلام كانت له هجرة كانت له هجرة من العراق إلى الشام وهجرة إلى مصر وهجرة رابعة إلى أرض الجزيرة العربية حيث وضع إسماعيل وهاجر عليهما السلام في هذا المكان كانت له أكثر من هجرة خليل الرحمن عليه السلام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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم نبي الله موسى هاجر ببني إسرائيل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون كذلك يوسف عليه السلام كانت هجرته من القصر إلى السجن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فآثر السجن مع الطاعة من القصر مع المعصية القصر وما فيه من الطرف والنعيم لكن مع معصية الله تعالى فيه موات القلب وعمل بصيرة، فأسر حياة قلبه ونور بصيرته مع طاعة الله ولو كان في سجن، إن الطاعة هي سعادة المؤمن في الدنيا، حتى قال بعض السلف إنه لا يمر على القلب أحيان يقول فيها المرء لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش حسن، في الدنيا جنة. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك أهل الكهف كانت لهم هجرة وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة إنهم كانوا بين خيارين لا سالس لهما ما هما؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجبوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ألم يكن لهم عزر الإكراه إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان نقول لا لم يكن هذا لهم عزرا إنما هذا العزر وهذه الرخصة منحة من الله عز وجل لهذه الأمة ولم تكن للأمم السابقة فلم يكن عندهم عذر الإكراه الذي أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عفيا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه كانوا بين خيارين إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فهاجروا إلى الكهف لينشر الله لهم من رحمته ويهيئ لهم من أمره مرفقا سبحانه وتعالى لقد كان لكل نبي هجرة وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه هاجر أصحابه إلى الحبشة فما الفرق بين الحبشة والمدينة إن الحبشة لم تكن لهم وطنا إنما كانت بمثابة حق اللجوء السياسي إلى مكان يحميهم من بطش قريش ومن بطش المشركين ولقد فعل ذلك النجاشي بإشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتخذوا الحبشة وطنا كما أنهم اتخذوا المدينة وطنا يدافعون عنه بأموالهم وأنفسهم ومهجهم فصارت المدينة لهم وطنا لماذا المدينة واحد لأن فيها صلات القربة بن النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه مكياً وكانت أمه مدنية فقدر الله عز وجل له حياة ما بين مكة والمدينة فهاجر إلى المدينة وفيها أخواله بن النجار في المدينة فيها صلاة القربة ثانياً أنها بلد فيها زرع وماء وسروة وتجارة زد إلى ذلك أنها ذات سلطان وتستطيع أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لها سلطان زائد أن المدينة أيضا موقع استراتيجي هام ما بين مكة والشام حيث تسير قوافل التجارات من مكة إلى الشام فهي موقع استراتيجي هام لماذا المدينة كان حولها يهود؟ وهؤلاء اليهود كانوا دافع للأنصار إلى الإسلام فكان يهددونهم أنه سيبعث نبي آخر الزمان وسوف نؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فكان في ذهن الأنصار الأوس والخزرج أنه سيبعث نبي آخر الزمان وأن اليهود سيؤمنون به ويقاتلونهم فلماذا لا يسارعوا إلى الإيمان به فكان هو زه... كان هذا هو الدافع لهم إلى الإسلام إن الله عز وجل لا يخدم هذا الدين بالرجل الفاجر فأسلم الأوس والخزرج بينما تراجع اليهود لماذا تراجعوا وكانوا ينتظرونه في هذا المكان وجاءوا من الشام إلى سكن الجزيرة العربية حيث الصحراء القاحلة وتركوا بلاد الخصب في الشام إلى الجزيرة العربية انتظارا لهذا النبي الموعود صلى الله عليه وسلم لكنه لما لم يكن من بني إسرائيل كفروا به وقالوا هذا نبي للعرب وليس لبني إسرائيل لهذه العوامل جميعا كان اختيار المدينة اختيار من الله سبحانه وتعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتوا دار هجرتكم أرضا سبخة ذات نخل فهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من دروس الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كمال التوكل على الله وكمال الأخذ بالأسباب أما كمال التوكل على الله عز وجل فهذا يظهر في قوله حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر باسنين الله سالس هما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذا هو كمال التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل لا يمنع من الأخذ بالأسباب على كاملها فإن التوكل هو عمل القلب ومطلوب الإيمان وإن الأخذ بالأسباب هي عمل الجوارح ومطلوب الشرع أيضا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل كيف كان أخذه بالأسباب وكيف كان التخطيط والتكتيك وما يسمى بالخداع الاستراتيجي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت الضحى في وقت غير معهود أن يأتيه فيه لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه استغرب لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة في ساعة غير معهود أن يأتيه فيها فلما أتاه قال يا أبا بكر من عندك قال هم أهلك يا رسول الله قال أذن لي في الهجرة قال الصحبة يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال عندي راحلتين يا رسول الله أعدتهما لهذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة بالسمن والنبي صلى الله عليه وسلم الخطوة الثانية أنه يخرج من البيت من النافذة الخلفية ثم يأخذ طريقا غير الطريق الذي يهاجر من مكة إلى المدينة يأخذ طريق الشمال جهة الشام أخذ هو طريق إلى جهة اليمن هو مطلوب في هذا الطريق يأخذ طريقا آخر صلى الله عليه وسلم ويصل إلى جبل ثور فيمكث فيه سلاسة أيام حتى يهدأ الطلب وحتى تيأس قريش من العصور عليه صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ دليلا معه خبيرا في طرق الصحراء هاديا خريتا وكان مشركا وكان في نفس الوقت مأمونا عبد الله بن الأريقت فيأخذ بهم عبد الله بن الأريقة طريقا غير معهودة أيضا وغير مطروقة لا يفكر في السير فيها أحد ولا يطلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استكمل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب ولم يبقى إلا حفظ الله تعالى ومعونته ومعيته سبحانه وتعالى توزيع المهام عبد الله بن أبي بكر يكون بالنهار في وسط قريش يتسمع الأخبار ثم يصير في المساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر يبص لهم أخبار قريش عامر بن فهيرة يسوق الغنم يعف بها على آسار الأقدام ويمدهم كل ليلة بالطعام ويحلب لهم من لبن الشياه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زات النطاقين تعد زادا وطعاما لمرحلة ما بعد الغار توزعت المهام على رجال ونساء عبد الله بن الأريقت خبيرا بطرق الصحراء استكمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسباب ولم يبق إلا معية الله تعالى وحفظه ومعونته سبحانه وتعالى هذه الرحلة البعض يسأل الإسراء كانت بالبراق والهجرة كان فيها معاناة ومطاردة وخوف فلماذا لم يأت البراق فيحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كما حمله من مكة إلى بيت المقدس الجواب أن رحلة الإسراء كانت رحلة تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى فيه لا يتأسى به غيره في تلك الرحلة رحلة خاصة لتكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما رحلة الهجرة فكانت إحدى مراحل الجهاد في سبيل الله وإحدى مراحل الدعوة ويتأسى به غيره في تلك الرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كان إسوة لغيره ممن يهاجر ولكن في الإسراء إسوة لمن؟ ليس إسوة لأحد إنها رحلة خاصة للتكريم أما رحلة الهجرة فكانت رحلة جهاد في سبيل الله وهي إحدى مراحل الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت قريش وماذا دبرت قريش قريش حبست البعض في منازل لا سقف لها لكي يؤذيهم حر الشمس وعذبت البعض وضربت البعض وفي بعض الأحيان فعلت اختطاف للبعض من المدينة تعيده إلى مكة مرة أخرى لقد عانى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرتهم وظهرت صور للمعاناة فأم سلمة رضي الله عنها هاجر زوجها أبو سلمة أول رجل يهاجر أبو سلمة فأرادت أم سلمة أن تلحق به فمنعت منعها قومها ومع ذلك تنازع ابنها قبيلتان هذا يشد من زراع وذاك يشد من زراع آخر وما زال الشد حتى انفصل الزراع من الجسد أمام عين أمه أم سلمة رضي الله عنها لم تلحق بزوجها خلع زراع ابنها وهي ترى كانت تخرج إلى الصحراء كل يوم تنظر إلى الأفق لعلها أن يسمح لها بالحاق زوجها وبعد مرور سنة أشفق عليها بعض المشركين يا قوم لماذا لم تتركوا هذه أن تلحق بزوجها؟ قالوا تلحق بزوجها فجاءت بالناقة فركبت هي وابنها تريد اللحاق بزوجها أبي سلمة رضي الله عنه من رآها وهي تسافر؟ عثمان بن طلحة رآها عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لم يكن أسلم بعد فقال والله يا بنت أبي أمية ما لك من مطرك يعني مسلك لا يترك يسافر وحده رجل مشرك أخذته النخوة العربية والمروءة فأراد أن يوصلها إلى المدينة وسافر معها قالت أم سلمة رضي الله عنها نعم الرجل عثمان بن طلح ينيخ لها فتنزل ثم ينيخ لها الجمل فتركب يسير بها في الصحراء يقطع الوديان والفيافي بالليل وبالنهار وهو أمين عليها ولم يسلم بعد وحينما يصل إلى المدينة يشير لها إلى بيوت المدينة ها هنا يكون زوجك يا أم سلم الحق به ويرجع هو ويرجع هو إلى مكة أتعلمون مسافة السفر ما بين مكة والمدينة بالإبل حوالي سلاسة عشر يوما سفرا بالإبل وهو أمين عليها يوصلها نعم الرجل عثمان ولم يسلم بعد لكنه أسلم بعد ذلك بقيت فيه نخوة عربية وبقيت فيه مرؤة أن لا يترك امرأة تسافر في الصحراء الموحشة يتقلب عليها الليل والنهار حتى يوصلها إلى هدفها وجرت أيضا عمليات اختطاف الحارس ابن هشام وأبو جهل ابن هشام كان لهما أخ من الأم وهو عياش ابن أبي ربيع فاتفق الحارس وأبو جهل أن يذهب إلى المدينة فيسترجع عياش إلى مكة ليفتنوه ويعيدوه إلى ملة الكفر والشرك والعزم الله فذهب إليه بحجة أن أمك نظرت أن لا تمتشط ونظرت أن لا تستظل فلما سمع منهما رق قلبه لأمه وقال في نفسه أذهب فأبر نزر أمي ولي مال في مكة أعود به إلى المدينة فذهب ليستشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر أمي نزرت أن تفعل كذا وكذا وأنا أريد أن أذهب إليها أوف بنزرها ولي مال أعود به لكن عمر رضي الله عنه ليس كأي إنسان عمر كما أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان قبلكم محدثون يعني ملهمون فإن يكن منكم فعمر إن عمر كان له بصيرة نفازة وكان ملهما ماذا قال عمر رضي الله عنه لعياش؟ قال له يا عياش أمك إن آزاها هوام رأسها امتشطت وإن آزاها حر الشمس استظلت وإن كنت تريد مالا فأنا من أغنى قريش أعطك نصف مالي إنما يريد هازاني أن يأخذوك أن يأخذاك, أن يأخذاك ليفتناك عن دينك فاحذرهم يا عياش ماذا يفعل عمر؟ بعد هذه النصيح وقد وضح له ما أريد به قال أريد أن أوف بنزر أم ولي مال الأعود به يا عمر فلما رأاه مصرا آخر محاولة مع عياش ماذا يفعل عمر قال له إن لي ناقة نجيبة وسريعة في الجري أعطق هذه الناقة فإن رابك منهم شيء فإن رابك منهما شيء يعني شككت يعني وخفت فعليك بظهر الناقة ففر منهما فإن الجمال والنياق التي معهم لا تدركها في السعي فركب الناقة ومشى معهما حتى قارب مكة فخدعاه. قال له أبو جهل يا عياش ناقتك هذه ناقة جيدة قال نعم وأنا أعلم أنها جيدة تيجي تركب ناقتنا شوية ونركب ناقتك شوية ونتبادل الركوب قال نعم ما أراد إلا أن ينزلاه إلى الأرض ثم يقبض عليه فلما وصل إلى الأرض تم القبض عليه وشده بالحبال وأوسقوه وأدخلوه مكة مضروبا مهانا ليفتنوه عن دينه فهذا بعض ما عانى منه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك صحيب جزالك صهيب رضي الله عنه رأوه مهاجرا فمشوا وراءه فقالوا له يا صهيب إنك جئتنا صعلوقا لا مال لك وأنت اليوم ذو مال فنسر كنانته على الأرض وقال لهم إني إنكم تعلمون أني أرماكم وأستطيع أن أضع كل سهم من هذه السهم في واحد منكم ماذا تريدون؟ قالوا نريد مالك قال أدلكم على المال وتتركوني قالوا نعم فدلهم على المال فتركوه يهاجر فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع yeah. أبا يحيى إن مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كان بعد وفاة أبي سلمة أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحديبية رأت النبي صلى الله عليه وسلم مهتما قالت ما أهمك يا رسول الله قال أصحابي أمرتهم فلم يفعلوا أمرتهم أن يحلقوا ويزبحوا ويتحللوا من عمرتهم فلم يفعلوا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله أخرج إليهم وازبح أنت واحلق فإنهم إن رأوك فعلوا ذلك ولم يتأخروا فكان نعم الرأي رأي أم سلمة رضي الله عنها كانت زى رأي وكانت أيضا صبر عند المحن إن الهجرة كانت لها دروس وعبر. من دروس الهجرة أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد ولكن العاقبة للمتقين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 كذلك يضرب الله الأمثال من دروس وعبر الهجرة الإيمان بالمعجزات إن سراق بن جعشم ابن مالك تعقب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط قومه فجاء رجل يخبر فقال إني رأيت أسودة جهة البحر فسمعه سراقة فعلم في نفسه أنهم هم فقال للرجل لا إنهم فلان وفلان قد خرجوا من هنا نحن نعلمهم وذلك ليخفي الأمر عن أصحابه ويفوز هو بالجائزة مئة ناقة مئة ناقة لرجل عربي تجعله مليونير ثم ذهب إلى بيته فأخذ فرسه وخرج من خارج الدار وتعقبهم حتى أدركهم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم الفرس حتى بطنها في الرمال فطلب العفو وناداهم بالأمان فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قدم الفرس من الرمال ومعهد دخان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك سراقة أن النبي ممنوع صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد من عند الله عز وجل بل ناداه بلفز يا رسول الله وعرض عليه أنه له إبل وله غنم في الطريق إن احتاجوا أخذوا منه إن احتاجوا أخذوا منه جاءنا بعض الأسئلة يقول السائل أنا حلفت يمين على المصحف فقلت والله العظيم لن أشرب الدخان لمدة شهر كامل ولكنني لم أستطع وشربت الدخان قبل انتهاء الشهر ما حكمها؟ أولا عليه أن يكفر عن يمينه وعليه كذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن شرب الدخان حرام حرام حرام فيه مفسدة للمال وفيه مفسدة للصحة والعدوان على المال بالإفساد وعلى الصحة مما حرم الله سبحانه وتعالى فهذا يجب عليه شيئان يجب عليه أن يتوب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته